ان هذا لفي الصحف الاولى صحف ابراهيم وموسى الله اكبر الله اكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين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 قل يا أيها الكافرون لا أعبد مَا تعبدون ولا أنتم عابدون مَا أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين الله أكبر الله أكبر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 ربنا وتعاليت تباركت ربنا وتعاليت اللهم يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا من تسمع كلامنا وترى مكاننا وتعلم سرنا وجهرنا لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين يا مغيث اللهفات يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات يا كاشف البليات اللهم اكشف عنا هذا الداء اللهم اكشف عنا هذا الوباء برحمتك وفضلك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين اللهم اكشف الغمَّة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 فعفو عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فعفو عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فعفو عنا اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيان التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادةً لنا في كل خير والموت راحةً لنا من كل شر وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة برحمتك وفضلك وجودك يا أرحم الراحمين اللهم يا حي يا قيوم وفق إمامنا بتوفيقك وأيده بتأيدك وهيئ له البطانة الصالحة الطيبة المباركة التي